بين جد رمضان عيب عيب سبحان الله بنت مسكينه كان في رجل ده من عيله القوم صاحب مركز كبير جدا جدا وكان زوجته عايشه معاه وبنته ولدت الراجل ده كان مفتري كان ظالم إذا أبشأ حدود وكان عنده قصوة في القلب يعني مش ممكن يعني اتحس ان قصوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تخرقه عين عين. الـ الـ الراجل ده المراته بقى اللي بتحكي بتقول احنا كنا عشيب في فيلا وزوجي راح صاحب مركز مرمو جدا وكدا وكان عصب جدا وما عندهش أخلاق بالمرة وكنا حضرتين ظلم على طول أي خادمة ما بتستناش عندنا أكتر من, من شهر أو شهرين من كتر التعذيب والضرب والحرمان والأذى اللي بنعمله ما كناش بنخ لأي أستود من الأساليب التعذيب إلا ما تعمل معه بتقول في يوم الأيام جاء من بلديك هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرمون من بلديك واحد غلبان جاء له وقال له صاحب الباشا بنتي بيت عايزة تشغل عندك لأن احنا مش لقيني نناكل ولا نشرب وأي مرتب إن شاء الله أي حاجة تدهنه وكده نعيش به قال له خلاص عشي غالبكاز قال له ماشي وأنا هجيلك أول كل شهر أول بعث لك حد يأخذ الفوس أو كل شاء. قال له ماشي البنت يعني مسكينة طب يا بابا ما تسيب ليش طب حرام أنا, أنا مقدرش عيش بها ده عن أمه وعن أبوه حرام عليكو راح سابها وماشي سابها وماشي والبنت عيني تتجرع غصص الـ الـ يعني الغربة وبنت صغير عيني هتسيبه الموت وكان لها راح يشتغل في الأوربن فكان هو ده بالنسبة لها طوق الأمل انت رب يا كلم بيبقى وقوة ييجي وكان بيقول لها كده بقول حبيبتي يا أمناك شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت وكلام ده كله وعيشك عيشة كريمة وعادك في الشقة واجبلك لك كان هو ده الأمل اللي عندها المم يقدروا ربنا قاعدوا عزيبوا فيها عذاب عزيب شديد جدا الزوجة التحكي بتقول لكم ابنهم بنلم عليها سلك 220 بوليت كنا بنعلقها في السقف كنا, كنا بنربطها بنأكلها العيش البيت الطبيخ الحمضان في عز شهر طوبة كنا بنهمها على البلاط في الموضع و كنا بنعمل فيها كل أنواع الأذى هربت ست مرات وزوجي بسلطته و مركزه و مرموك كان بيجيبها تاني يوم تاني يوم كان بتكون عنده قال و لما بيجي لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل أنواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر قل بنت عمي بسكينة بنت بتقول ما رحتش بلدي إلا مرتين المرة الأولى لما سمعت خبر موت أخوه وهو جاي من الأرثم فانقطع الأمل بنسبها والمرة التانية لما ماتت أمها بس هم دول المرتين اللحظة فيهم البلد عشان تحضر جنازة أخوها والمرة التانية عشان تحضر جنازة أمها وبعد كده مرحبش فدلوا يعزبوا فيها بالله ما دولت عذاب شديد جدا لدرجة أنه بدأت البنت البصر بتاعها يضعف لحظة بلحظة مرة بمرة شيء فشيء بقى تروح تشتري لهم الحاجة تراقل الحاجة ضيزة مش كويسة تجيب ده مش لاقيا مش عارفة فبقاش عارفة تعمل ايه فبدأت ناس وشفقوا عليها بقى هم يروح تشتري لهم الحاجة ويجيبوها لها ويتقدمها وكل شوق هم ينهالوا عليها بالضرب والتعزيب ويوانا الى ان عمي يا اول ما تعانى وصل الى بنت انا معرفش هلقاش فاسنا الاخر سنان ايه البنت مشت فدت بقها اللي خدها هنا و اللي خدها هنا حدا ما وصلوها للغار يعني الـ الـ العمي وكده وفقد نعمة البصر وقعدت يقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا الكلام بعد السنوات طويلة البنت قبضتها من ويها عبدال 12 سنة لحد ده وقعدها 22 سنة تحذيب عشر سنين في بيتها أولئي الناس يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر الرجل نفسه اطلع على المعاش طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموك جدا بقى ملوش لازمة في الدنيا دي خالص فأعصابه بقى هو أعصاب ملوش معندوش اخلاق بقى مافش خالص بالمرة بقى نفسيته بايزة خالص. ابن الجوز بنت جميلة جدا لما كبر كده جوز بنت جميلة وشاف ايه الموم اه حملت البنت وطبعا لقى فرحانه وان شاء الله يبقى عندنا احفاد واقعا ويقدر ربنا المفاجأة الاولى ان البنت تولد ولد اعمى طب إيه العلاقة بين الولد الأعمى وبين البنت الخادمة اللي قاعدنا نعزل فيها لحد أما تعمل فقعدوا يفكروا يا ترى هي دي قدام دي ولو الولد خلف تاني برضو البنت هتطلع عمية ولا الابن يطلع عمية فبقوا يعيني في حيرة مش عافين أعملوا إيه زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد فلع أعمى جات له هستيريا فودوه المستشفى للأمراض النفسية قوموا الدكاتره كلموهم ما تخافوش ده موضوع مش وراثي ولا له علاقه باي حاجة دي قدر جت كده لكن ان شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص وخليهم معاد ونجيبوا عاده مش مشكله بعد سنتين شجعوا ابنهم معلش يا ابن ديك حصلت مره وشايفه فرحنا بقى يا ابن حبيبي افقش في فرحه في حياتنا حاول ان ربنا يكرمك و يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفله كده ثانيه ان شاء الله تفرحنا عيبها وحملت البيت خلاص على قلبهم حدش عارف ايه اللي هيحصل عيب يارا بيطلع حضه الولاده ولدت عيب ولدت بنت جميله جدا عيب يارا وبداوا يسالوا الدكتور اخبار النظر ايه قال زي الفل عيب جدا البنت طلعت متفتح اه وشايفه اي حاجه وكويسه زي الفل عيب وبعد ست شهور اتعملت دي المأساب تانية فالأم حسّت قاعدت التلاجع نفسها عيب عيب مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا مش ممكن يكون الموقف دوت كده لا لا لا ده اللي احنا عملناها مع البنت المسكينة ديت العذاب اللي عزبناه لها البنت اللي ما كانش لها حد في الدنيا اللي تيتمت بدري اللي كان لها قب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كانوا جيني وصلوا لأول كل شهر ودروة اللي ما شافاش إلا مرتين في عشر سنين ده عقاب من الله لنا بدأت الأمة تخرج واتدور في كل مكان في الإقسان في المستشفيات في دار المسنين في دار أمشابيل حدا ما لقيتها في دار المكفوين ودخلت عليها حضرتها وقعدت في قبلة تقول لها سامحين يا بنت مين حضرتك أنا فلانا فلانا ال بنت سبحان الله اول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شفته في ال10 سنين اللي فاتوا فلانة اللي كانت بتعمل فيا كذا فلانة اللي كانت بتكهربني فلانة اللي كانت بتنمع على البلاط فلانة اللي كانت بتاكلنيها الشتايت فلانة <تصفيق> <تصفيق> يا ويا خدي اذا ما صليت لي ربي البنتها شريط الذكرات كله اي مات اخوها يوم ما ماتت امها يوم ما بوها لماها يوم ما عبروا فيها يوم كهربوها يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها يوم رموها لما تعمدت هل امها مسامحاني يا بنتي وهم ده كله شوف القلب الابيض قالت لها سامحيني خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمي لعل وعسى تكون ديء الدم دي, قدام دي وربنا, يخفرني وربنا يخفرني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب عبرا